تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مما 119. ويأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخفرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين 110. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء اللهم كن ديما بما تعملوا